وَاَتَجْهَرُوا لَهُ بِقَوْلِكَ جَهْرَ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ الذين لم تحن الله قلوبهم اتقوا لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم اكثرهم لا يعقلون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 صهُ قَوْمًا بِجَهلَ فَتُصِح عَلَ مَا فَتُم نادِين وَلَم أن فِيكُم رسُون اللهَِّ لَْ يطيعكُم في ككثيرٍ مِنَ الأأَمْرِعَنتُم وَلَ اللهَّ حَببَ إلَكُم إمَانَ وَزَيَّنَهُ ف قُلُوبِكُم فَرَّهَا إِلَيْكُمْ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَطْلَمَ مِنَ اللَّهِ فَطْلَمَ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن فَاتَّتَ تَنُوهُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنَّ بَقَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَت أَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخذيكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسقطهم من قوم, قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون عسى أن يكون خيرا منهم ولا سَكُم وَلا تُلْهِسُونَ أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَافَسُوا بِالْأَلْقَابِ نِسَابِ اسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ نِسَابِ اسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ فَمَن آمَنَ وَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ولا, وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواه الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم كَر وَأُ س وَجَعلناكُمْ وَجَعلنكمُمْ شُععضَ وَقَبَ إِ للتَعَارفُ إِ أَكْرَمَكُم عدَ اللهَّه أَقكُمْ إَِّ اللهَّه